بسم الله الرحمن الرحيم ألف دانصاد كتاب أولا نزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من هول تجربه، فلا يكون في صدرك حرج من هول تجربه، وذكرى المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون وكان من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فَمَا كان دَعْوَاهُمْ إِلْ جَاءَهُمْ بَأْثُنَا إِلَّا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُمَسِّلِينَ وَلَنَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ وَمَعَاكُمْ مَن ظَلَمَ الوجن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أولئك الذين خسروا أنهتهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجمعنا لكم فيها معاشا قليلا وجعلنا لكم فيها معاشا قليلا لا وَأَنَّ ٱلْقَادِرِينَ كُنَّاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِآدَمَ فَسَجَدُوا۟ إِنَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب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 قال بما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لئاتٍ نقم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أثرا شاكرين. على خروج منها مذوما مدحورا. لمن تبيعكم منهم لأم لأجل من هم منكم أجمعين ويا أنسكم أنتم وزوجكم لا تفكوا له فكونا من حيث شئتما ولا تقعا بنا في قصة جوف من الظالمين وَاسْلَمَ صَرَفَ عَنْ الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا هَنَاءً وَيُرِيَاهُم مِّنْ, من سُوءِ مَا اتَّقِيَ مِنَّا وَقَالَ لَمَّا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا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 دناهما بغرور فلما عذا قشجت بدت لكم من وطبقا وَفَضْلًا يَخْصِبًا عَلَيْهِمَا مِنَ راق الْجَنَّةِ وَنَادَاكُمَا يَا رَبَّنَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَأَقُل وَأَقُولُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عذو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا ابا ان ابا قد انزلنا عليكم نباسا وارث سوء ان كن موال ذلك خاين لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهم ما لباسهما ليراهما سؤاتهما. إنه يغارك به وقبيله من حيث لا تعونه إننا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 أتكونون على الله هما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيم وجوهكما لكل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هداء وفريقا حق عليهم الظلامة انَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أولِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُنتَصِرُونَ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أولِيَاءَ مِن دون من الله ويحسبون ما أنغوه متدون يا أبني أذ ما خذون زينتكم د كل مسجد وكلوا وشرموا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل ما الحرم دينة الله التي أخرج لعباده وَالطَّجِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَلْيَحْيَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَاكَ كَانَ وَفَصْلٌ آنَاتِ قَوْمِي قل إنما حرم ربي الفراح شما ظهر منها وما دطن والإثن والبغي بغير الحق قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلَ حَرَامًا وَمَا أَخْرَمَ وَلَا الزِّنَا وَالْقِتَالَ بَيْنَكُمْ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سامعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتي لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى يقصون عليكم آيات فمن اتقوا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بانياكنا واستكبروا عنها انائك اولئك اصحاب النار هم فيها فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم أَتُومُ ثُنَنَا يَتَوَسَّمُنكُم قَائِلُو قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا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 حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخرى هم لأولاكم ربنا ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضغفا من النار قال لكل رشد وله كلها تعلمون، وقالت أولئك من أخراج فما كان لكم علينا من فضل فذوهو عذاب بما. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مرادهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ولا يعاقب اصحاب الجنه هم فيها خالدون في خالدون ونذانهم يصدو لهم من الذنات شري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاء اكرسنا ربنا بالحق ونور ود ان تلك الجنه بنا ها تعملون ولا يدى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا وعدنا حقا فَهَلْ وَعَدْتُمْ نُوحًا وَعْدَ عِبّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ وَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنُ الله على الظالمين الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها إوجاً وهم وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وَالْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَهَٰذَا أَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ أَمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطنعون وإذا فردت أبصارهم كل قوة أصحاب والقالوا ربنا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأراضي جالين يقفونهم بسيفهم قالوا. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوض عليكم ولا أنتم تحزنون ونرد الله أصابنا لأصاب الجنة أن أريضهم أن تفيض علينا من النّيّوم ما زقكم الله قالوا إن الله حامض من على الكافرين من الذي الذين اتخذوا دينكم لعوا ولعبا وبرتم الحياة الدنيا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 ولقد جناهم بكتاب فصرناه على علم غدا ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يومئذ تعويله ويقول الذين نسوه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت سن ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شباء فيسرعوا لنا أرد أرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسه وضل ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. يُغشِلَ إِلَّا الَّذِينَ يَطْلُبُونَ حَتْيَ سُوَالِ السَّمَسَّ وَالْقَمَرَ وَالْجُنُودُ وَالْجَنَّةَ وَالْقَمَرَ وَالْجُنُودُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْلِ فلا آله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انغهؤلاء يحب المعتدين ولا تمسدوا في الارض بغير اسم راحيها ودوه خنفا وطمأ إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يُرسل الرعنها نشعا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقالا سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلناه فأنزلناه فأخى به من كل السماوات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطجيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نفرّف الآيات لقوم يشكرون فقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقر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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميد وإن أعاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أَأَنذَرْتُكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَلَٰكِنَّ الْيَهُودَ كَذَّبُوا وَعَصَوْا وَأَبَوْا أَن يُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَتَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجَبِتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِلْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وجندكم في الخلق بسطه فدكونوا على الله لنا تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيه أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من تَأْبُرِي فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة ربكم هذه ناقة الله لكم آية فجروها تأكل فيه أرض الله ولا تمسواها بسوء فيأخذكم وَنَا تَنَسَّخُ غَابِصٌ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمُ وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بِيُوتٍ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن بمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون وَعَلَى الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا نَاقَتَهُمْ عَتَوًا مِنْ رَبِّهِمْ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جافمين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 وَلَوْ قَال ا ل قا ل ل ق و م ه ا ت ا ت و ن ن ف ا ح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 إنهم أناس يتطهروا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاه شعيبا قَال يَا قَوْمِ بُدُّوا اللَّهَ هَٰنَ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُم بِالْبَيِّنَةُ رَبُّكُمْ فَأَنْفُذُوا كَيْلاَ وَالْمُنْزِ أَلَمْ نَكُنْ بِخَالِصٍ ونسى أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون فلاحا وجنا وذكركم كنتم قليلا فكثركم وَاذْكُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِن كَانَ قَوْمٌ كن آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله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 قال أولو كنا كارهين قد افتوينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا إِلَّا أَنْ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ أَلْمَا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقعوا على الملأ الذين كفروا منه قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دمارهم جاثمين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَسَائِ وَالْضَرْرِ إلَّا عَلَّهُمْ فَمَا بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّجْأَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَطَاءَ وَقَعْنُ قَدْ مَسَّ آدَمَ نَضَمُ وَالصَّبْوُ فَأَخَذْنَاكُمْ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفهمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهمنا أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُوحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصرناهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونقضع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى سرعون وملئه فظلموا بها فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين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 ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاره فإذا هي ثبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علي. وَجَاءَ السَّحَرَةُ تِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُكَرَّبِينَ قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فَلَنَا الْقَوْسُ حَرٌّ أَعْيُنًا نَّاسٌ وَاسْتَمْهَبُورٌ وَجْهَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَنَقَّضُ مَا يَفْقِدُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا وآمنا برب العالمين رب سَنَا وَفَارُوا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلبون.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ألا سَرَبُّنَّكُمْ أيُّنِكَ أَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ولقد أخذنا آلة العون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّ مَا يَقُولُونَ هُنْدًا ۗ وَلَكُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْدِمُونَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فالصلاة فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمَّ وَقَالَ لِهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا أُسَدُّ عُلَمَ رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عَنْ دَكَلِ لَأَنَّكَ شَفَتَ عَنِ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَا كَبَرِيئِ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بارغوه إذا هم ينكذون فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليوم بأن لهم كدمو بأياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومراربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَلَا تَضِلُّ إِسْرَائِيلُ بِمَا أُصِبَ وَدَمَّرْنَا لَنَا كَأَنَّهُ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَكَانُوا يَعْرِشُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصلاب لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرن ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال لا اغير الله شيئا ابي بكم الىه هو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبَدًا أَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ أُنُزِّلُ بِكُم وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ نِقَاهُ رَبِّهِ فَتَمَّتْ نِقَاهُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاحموا فعلمي قوة لها وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا كروا إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحرم سيصائقا فَنَما يا عَظِيمُ قُدُّسَ سُبْحَانَكَ أَمَا نَسُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَمَاْمِي فَخُذْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وكتبنا له في الألواح من كل شيء مرعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسقين سأصرف على آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوه بها وإن يروا وَإِيَّا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأَنْ يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ نَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَأَنْ يَرُوا سَبِيلَ الغي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا بَعَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ولما رجع موسى إلى قومه غربان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَنَامَ حَوَى أَخَذَ بِوَأْسِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَوَالَ ابْنِ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَمَعُونَ وَكَانُوا يَفْتُنُونَ نَبِيّ فلا تشلت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأبخل منها في رحمته وأنت أرحم الراحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وضلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السجئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك, إن ربك من بعدها لغفور رحيد ولم ناسكت أنوس الغضب أخذ الألواح وفي نسختها رحمه وفي نسختها رحمه للذين خم لربهم يرهبون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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تمل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 إن نخذنا إليه أو أنا بها بي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هم, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأموهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم حصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمج الذي يؤمن بالله وكلماته والتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم سامت يهدون بالحق و به يعبدون وقطع لهم ثنتا عشر تسبا وأرحينا إلى موسى باستثقام قومه ألغ بعصا كالحجر فانبجست منه ثمتا عشرة عينا رض العليم كل أناس مشعوبهم وظل الماء عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإلقيل لهم مسكون هذه القرية، وَكُلُوا مِنْهَا حيث شئتُم، وَقُولُوا حِطَّوا وَدَخُلُوا وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا ۖ فَلَكُم ۖ وَادْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا ۖ فَلَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ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 فَلَن نَّسُونَا ذِكْرَهُ بِئْسَ لِلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْذٌ مَّنَ الَّذِينَ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخذ من الذين ظلموا بعذابٍ بسم بما كانوا يسكون. فَلَمَّا عَاهَ عَمَّنَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْهُ الْعِقْرَادِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مَّلَؤُوهُمْ صَالِحٌ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ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 ويقولون سيرفع لنا وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 وَإِذَن قَضَيْنَا الْجَبَلَ فَأَوْقَعْنَا فَوْقَهُ كَأَنَّهُ جُذْلٌ وَضَنَّ أَنَّهُ يَقْعُدُ عِندَهُمْ هُدُوا ما آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا ما فيه لعلكم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ اتهم واشهدهم واشهد لهم على انفسهم ادست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا من هذا غافلين أو تقولوا أو تقولوا إن إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبِلُ وَكُنَّا دُرِّجَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نَكَفِّسُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَعَنَهُمْ يَرۡسُونَ وَٱقۡرَأۡ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ ءَايَٰتِنَا فَسَلَخَٰ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَ فسلك منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شيئا لرفعناه بها ولكن نَهْوَ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ثامنًا أَمَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَحْذِرُ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُظْلِفَ أُولَئِكَ هُوَ الْخَاسِرُ وَلَقَدْ ذَعَنَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجَنَّ وَالْإِنْسَانِ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 ائك كن اناءي بل هم اظن اولاء ايك هم الغافلون وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَآءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُونَا بِصْرَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُونَ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 من يضلل الله فلا ما هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي لوقتها إلا هو فقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 فَلَمَّا يَأْقَلَ الدَّعْوَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَيْنَاهُ صَالِحًا جعلا له شركا في ما أتاهما فتعال الله أن يشركوا أن يشركون أيشركون ما لهم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 مَنَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيَبًا أَمْ تَعَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أم لهم آمدان يسمعون بها قلوا ادعوا سركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَارَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ رَبِّكَ لَهُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجِنِّيلِ وَإِنَّ مَنْ يَزغُ نَكِبَ الشَّيْطَانِ عَن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 فاذكر ربك في نفسك تضرعا وحيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافدين رَبَّنَّ الَّذِي مَعَ رَبِّكَ لَا تَسْكُبُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ